انا غربي واللي خاطري انتحي للشرق بعيد وطن مضنون عيني عنا وطاني حصل في غروب الشمس بيني وبينه فرق عسى الله قرب داري من حبه شقاني <تصفيق> يا جال ذي ذا النوم يسرق عيوني سرق ذكرته بعيد وعافة النوم على عياني ألا <تصفيق> يا الله لك لا تعيد الحمام الورد وراهي تلاحب الطرب ليني أشعاني <تصفيق> تولعت يوم النسعاني يبحل والطرق من الويل فضنه جاين الورق مع جاني ان ومهجت الروح فيها حرق نت جات ند بعين نسهمات ماتناني نت جات طاعانه انزرق لها نظرت من صابت طاح وجعني سقل اهلي يا يميتك اشف علي البرق ولا شوف زوله بين ربعي وخلاني فهاه ساعط الطرق وانا قبل اشوف مثلي اقول بام يعني الشام ظيره من هملاد دم على الزرق عمي لنجابوله قميص ابنه الثاني عايزة. جمي صب نهثا